بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد نزال الحديث شرح المسائل التي ذكرها الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقفنا عند 47 قال رحمه الله تعالى السابعه وال هذه المسألة السابعه وال40 سابعه خبر لي بمحذوف أو هذه المساله او صفه لموصوف وقع وقع خبرا هذه المسألة هذه مبتدا والمسألة هو الخبر هل يكون خبر محذوفا وسابعه يكون خبرا يكون صفه للخبر المحذوف إذا كل من المبتدا والخبر محذوف هذه المسألة السابعة 40 لذلك كلها تقال فيها بالرفع 40 40 47 اضافه نعم الله إلى غيره اضافه مصدر اضافه اضافه ومر معنا أن الاضافه بمعنى النسبة ووالاسناد ولذلك نسبة تقيدي هذا المعنى للصلاحي يسمى بماذا سمي بالاضافه نظام الصلاحيه عند النحاة بمعنى النسبه و التقييد نسبة تقييديه كذلك الاسناد هذا الذي يكون معناها اللغوي اضافه نعم الله الى غيره جل وعلا ايا كان لذلك هنا ابهاما ليدل على أن ذلك الغير ايا كان من من المخلوقات ففيه شيء من من الابهام قصد به العموم في المسند اليه من جهه الاضافه هنا من جهه اضافه النعم اليه كقوله أي مثل قوله جل وعلا في بيان احوال من ينكر نعمه الله تعالى والكاف هنا تمثيليه وليست استقصائيه بمعنى ليس هذا النص هو الوحيد في هذه المساله بل غيره كذلك هذه التي تسمى عند النحات بالكاف التمثيليه كاف نوعان كاف تمثيلية وكاف استقصائيه استقصائيه بمعنى أن مدخولها لا يزيد على المذكور مدخولها لا يزيد على على المذكور فاذا قيل افضل الانبياء كمحمدين صلى الله عليه وسلم ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء على الاطلاق فاذا قيل كمحمد كاف هذه هي تفيد التمثيل لكنها استقصائيه لماذا لان مدخولها وهم محمد صلى الله عليه وسلم لا نظير له فيما اسند اليه هو الافضليه واما التمثيليه قد يكون ثم غير المذكور يقول الانبياء من الرسل أو يقول العزم من الرسل كموسى عليه السلام ولا تذكر غيره مثلا حينئذ نقول هذه الكاف تمثيلية لماذا لأن مدخول الكاف موسى وغير موسى كابراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم مثل موسى اذا ذكر بعض وترك البعض هل تسمى الكاف تمثيلية فرق بينها بين النوعين وهنا ياتي فراسه من يقرا في الشروح وفي الحواشي فيميز بين النوعين هل اراد المصنف أو الشارح أو المحشي بهذه الكاف تمثيليه او استقصائي حينئذ يكون العلم من خارجه علم من من خارج لانه يذكر لك الكاف ثم بعد ذلك انت بعلمك الخارج الزائد على المقرو هل تعلم مثيل لمدخول الكاف أو لا إن كان له مثيل وليس مذكورا بعد مدخول الكاف حين اذا صارت تمثيليه واذا لم يكن كذلك بل كان محصورا في مدخول الكاف حين تكون هذه الكاف استقصائيه انظر هذا عند ذاك ومثله كذلك هذه يخطئ كثير من بمن ينسب الاقال الى اهل العلم نقول مثلا بالاجماع كذا وكذلك نقول حكي الاجماع على المسالتين قل لا اذا قال المصنف وهذا يكثر في كتب الفقه وكذلك عند النحات ابن عقيل له في ذلك أمثلة ويحكي الاجماع اقول وكذلك مسألة كذا ياتي بالكذلك لا يقول أجمع على أن الاسم ثلاثه انواع وان الفعل ثلاثه انواع وانما يقول اجمع على أن الاسم ثلاثة انواع وكذلك الفعل لماذا هذا يأتي بالكذلك إذا اراد أن يفرق بين مسالتين بمعنى أن المسألة التي قبل كذلك مجمع عليها باتفاق والثانيه محل خلاف فيفصل بين اللفظين والعصر فيها ياتي بالعطف ويحذف الكذلك لكن ياتي كذلك ليميز أو يبين لك ايها القارئ ان المساله الثانيه ليست كالمساله الأولى في الاتفاق وقد يحكي الاجماع وهذا وقع لدى بعض اهل العلم ينكر على ابن عقيل في مساله حكمه الاجماع وفرق بينهما بالكذلك فخطا ابن عقيل في هذه المساله قلت لا العقيد رحمه الله تعالى بين بان ثم خلافا في المسألة الثانية وأشار إليه بقوله كذلك فهمت انت او لم لم تفهم لماذا لأن اهل العلم لهم سنن في الكتابة اين نحن كقوله الكهف هذه تمثيليه يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها فهذا من خصال اهل الجاهليه نسبه وإضافة نعم الله تعالى إلى غير منعمها ومسديها وهو الله تعالى وحده وإنما ينسبون ذلك لغيره تعالى من الالهه التي يعبدونها من دون الله تعالى أو لانفسهم ينسبون لانفسهم اما للالهه او لانفسهم او لابائهم او لغيرهم كالزمان ونحوه قد دلل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بايه النحل يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون سوره النحل تسمى سوره النعم قد عدد الله تعالى نعمه على عباده في هذه الصوره إلى ان قال دلوا على وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم حر ايوا البرد كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها فقوله جل وعلا يعرفون نعمه الله الى اخره استئناف لبيان ان تولي المشركين وعراضهم عن الاسلام ليس لعدم معرفتهم نعمه الله اصلا يعني يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها من ينكر نعمه الله قد يكون لعدم علمه بالنعمه وقد يعلمها ثم ينكرها اذا كون الرب جل وعلا اسند وبين انهم يعرفون نعمه الله هنا نكون إنكارهم وكفرهم بالنعمه عن علم وليس عن عن جهل ليس لعدم معرفتهم نعمه الله اصلا فانهم يعرفون انها من الله تعالى ثم ينكرونها بافعالهم فالانكار كما يكون بالمقال يكون به بالحال كما ينكر شيء بالقول كذلك ينكر به بالفعل كما ترد على المخالف بقولك كذلك ترد عليه بفعلك قد يكون الثاني أبلغ من من الاول ثم ينكرونها بافعالهم حيث لم يفردوا منعمها بالعباده فكانهم لم يعبدوه اصلا اذا الانكار هنا وقع بالفعل لماذا لانه صرفوا العباده لغير الله فكل من صرف عبادة لغير الله تعالى فهو منكر لنعم الله تعالى عليه سواء صرح بذلك أو او لم صرح والفعل حينئذ يكون ادل على المقصود من من القول من القول حينئذ كونه يصرف هذه العباده لغير الله ويشرك ويسوي بين الخالق جل وعلا وبين غيره من المعبودات حينئذ نقول هذا إنكار لنعمه الله تعالى على على العبد فكانهم لم يعبدوه اصلا لأن من عبد الله وعبد غيره لم يعبد الله تعالى من عبد الله وعبد غيره لم يعبد الله تعالى لأن من صرف العباده لغير الله على مرتين منهم من يعبد الاصنام والالهه من دون الله تعالى ولا يعبد الله يعني لا يتوجه بالعباده لغير الله تعالى وهذا قليل في المشركين النوع الثاني من يعبد الله تعالى ويعبد معه غيرهم ولذلك لفظ الشرك كما قال بعض ائمه اهل نجد لفظ الشرك يدل على انهم قد عبدوا الله تعالى لان الشرك ماخذ من التشريك والتشريك ان يكون التسويه بين شيئين فدل ذلك اللفظ إن الله لا يغفر ان يشرك به اذا من لفظ الشرك نأخذ أن من عبد غير الله تعالى قد توجه كذلك بعباده إلى الله عز وجل ولذلك عرف ائمه السنه الشرك بانه دعوة غير الله تعالى معه دعوة غير الله تعالى معه أو اتخاذ ند من دون الله تعالى مع الله تعالى اذا فكانهم لم يعبدوه اصلا وهذا واضح بين لان من عبد الله وعبد غيره عبادته لله تعتبر باطله لانه مردوده عليه لعدم اخلاصه لله عز وجل وذلك كفران منزل منزلة الإنكار قاله للوسي رحمه الله تعالى في شرحه اذا هنا الإنكار لا يلزم أن يكون باللسان فلا يظن الظان بأن قوله تعالى يعرفون نعمه الله وهم المشركون ثم ينكرونها بالساناتهم ليس هذا المقصود الأول وإنما المقصود انهم بصرفهم العباده لغير الله تعالى قد انكروا نعمه الله لأن من أقر بمفردات توحيد الربوبيه ومنها الاعتراف بالنعمه لمزديها ومنعمها وهو الله عز وجل لزمه أن يفرد الله تعالى بالعباده ولذلك عندنا القاعده العامه ان توحيد الربوبيه ها يلزم توحيد الانوهيه وتوحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه اذا ثمت لازم بين هذه الانواع الثلاثه أنواع التوحيد وأما دعوه الرسل انها قائمة على توحيد الالوهيه لكون الخلاف بين الرسل واممهم الرسل قد وقع في هذا النوع فحسب وان كان ثم نوع من الشرك قد وقع في شرك توحيد الربوبيه ثم شرك في الربوبيه ثم شرك في الأسماء والصفات لكن الخلاف الأكبر الجوهري انما وقع في صرف العباده لغير الله وتوحيد الالهيه يعني طالب اقوامهم بإفراد الله تعالى بالعباده اذا ذلك كفران الذي هو صرف العباده لغير الله تعالى هذا الكفران منزل منزلة الانكار باللسان قال مجاهد إنكارهم إياها يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها انكارهم اياها قولهم ورثناها من أبائنا هذا زيادة على ما سبق ما سبق تقريره أن الانكار إنما وقع بماذا بالفعل ولا يمنع ان يقع كذلك بالقول قال مجاهد إنكارهم اياها قولهم ورثناها من ابائنا وقال عون بن عبد الله انكارهم اياها ان يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا لولا فلان ما كان كذا وكذا ها ما كان كذا وكذا هذا قد يكثر عند بعض الناس اسناد الافعال او النعم الى اسبابها دون ان ياتي بلفظ ثم لولا الله ثم فلان لولا فلان ما كان كذا وكذا هذا من الالفاظ التي تكون شركا اصلا في الالفاظ ولولا فلان لم أصب كذا وكذا وفي لفظ إنكارها اضافتها إلى الى الاسباب وقال ابن قتيبه والفراء يقولون هذا بشفاعه الهتنا هذا شرك أكبر والسابق شرك اصغر اذا يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها على تفسير مجاهد وابن الله بن عون انه قد يكون شركا اصغر في الالفاظ لولا فلان لكان كذا وكذا لولا فلان لم اصب كذا هذا شرك اصغر وقد يكون شركا أكبر الاصل فيه أنه شرك في الالفاظ يعني شرك اصغر وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا الموسلي أو هذا الذي اضيف اليه النعمه أو الاضافه أو النسبة إنما كان مصدرا بذاته يعني قال لولا زيد من الناس لحصل كذا وكذا إذا كان يعتقد ان زيد سبب مجرد هذا شرك اصغر إن كان يعتقد ان زيد هو الذي فعل بنفس بذاته مستقل دون إرادة الله عز وجل وانه هو الذي خلق هذا الشيء حينئذ نكون شركا اكبر وقول الفراء وابن قتيبه هنا يقولون هذا بشفاعه الهتنا هذا شرك اكبر ومنهم من قال من المفسرين ان نعمه هنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون نعمه الله ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم بل الرسل قاطبه من نعم الله تعالى على العباد يعرفون نعمه الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون نعمه الله أي محمدا صلى الله عليه وسلم هذه التبئ اي تاتي ما بعدها على حسب ما قبلها اي يعرفون أنه عليه الصلاه والسلام نبي بالمعجزات ثم يمكنون ذلك ويجحدونه عنادا واكثرهم الكافرون أي المنكرون بقلوبهم غير المعترفين بما بما ذكر يعني يفون الله ثم ينكرونها ومما يجري هذا المجرى قول تعالى اف بهذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا هذا سياتي له باب خاص في كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر وهذا جاء مسندا إلى رب جل وعلا قالوا هذه رحمة وضعها الله يعني انزلها الله نسبوها الى خالق جل وعلا وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا فنزلت الآية هذه فلا اقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إلى غير ذلك من من الاثار وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا من صفات وخصال أهل الجاهليه أنهم يعرفون أن هذه النعم سواء كانت باطنه أو ظاهرة قوليه أو عملية دنيويه أو اخرويه أو دينية انها من عند الله عز وجل ثم ينسبونها ويضيفونها الى المخلوق ايا كان ذلك المخلوق حينئذ نقول هذا من اسداء النسبه لغير مزديها ومنعمها ثم قد يكون شركا اكبر وقد يكون شركا اصغر بحسب الحال بحسب الحال وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضف النعم إلى غير الله تعالى بل خصها بخالقها وموجدها ومزديها وهو الله عز وجل وحده بل اضافها الى منعمها ومزديها قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله فمن الله من هذه بياني فما بكم من نعمه ما الذي بكم من نعمه كل النعم قليلة كانت أو كثيرة دينية أو دنيويه حينئذ تكون من من الله عز وجل وحده قال سبحانه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها أي هذه النعم فكل نعمه تكون على العبد إنما هي من عند الله عز وجل والاصل في العبد ان يسند هذه النعم إلى خالقها ومزديها جد وعلم وإفراده بذلك هو كمال التوحيد الذي أمر الله تعالى به المرسلين ثم إذا اراد ان يشكر الناس وأن يبين أن ذلك الشخص من الناس من المخلوقات له أثر في ازدائي هذه النعمه وحينادي ناتي بلفظ ثم كما هو مبين في محله لولا الله عز وجل هذا ابتداء ثم فلان لما كان كذا وكذا او لما حصل كذا وكذا 48 الكفر بآيات الله الكفر بآيات الله وفي معناها المسألة التاسعة 49 جحد بعضها ضمير عود إلى الى آيات الله تعالى لذا آيات الله تعالى قوله الايات في المسالتين يحتمل امرين الأول الايات الشرعيه الثاني الايات التي هي المعجزات تسمى ايات الانبياء ايات الانبياء ماذا قال هنا الكفر بآيات الله جحد بعضها جحد بعضها وانما عبر بالبعض ولا الكل لانه يكفي جحد بعض الايات كفر اذا جحد كل الايات من باب أولى واحرى لذلك عبر بالبعض الصادق على الواحد فمن انكر ايه واحده بالحرف بل الكلمه بالحرف من من القران الات الشرعيه فهو كافر فكيف بمن انكر قرانا كله بمباب أولى وأحرى اذا الآيات هنا في الموضعين يحتمل امرين الات الشرعيه ثاني الايات التي هي المعجزات وهي آيات الانبياء كانت تسمى ايه هي اولى وكلاهما حاصل وواقع من أهل الجاهليه يعني الكفر بالايات الشرعيه حاصل من أهل الجاهليه ومن والكفر بالايات الكونيه او المعجزات او الايات ايات كذلك حاصل من من اهل الجاهليه فاما الكفر بآيات الله الشرعيه فقد كفروا بآيات الله التي أنزلها في التوراه والإنجيل والزبور والقران وغيرها من الكتب المنزله قال تعالى ان الذين كذبوا باياتنا باياتنا ايات جمع مضاف الينا ونا هذه معرفه ايناذ يفيد ماذا يفيد العموم فيصدق بالقليل كما انه يصدق بالكثير لأن العام يستعمل في افراده ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمتي كفروا بآيات الله والجحد هو بمعنى الكفر ليس مطلقا من كل وجه وانما إذا جئنا في هذا المقام قد يقال بأن الجحد بمعنى الكفر اما في مقام الايمان فلا فالجحد أخص من الكفر إذ الكفر لا يكون محصورا في الجحود قد يكون بالجحود لأن محل الجحود القلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالفعل يعني الكفر قد يكون عمليا ولا يصحبه اعتقاد هذا مذهب اهل السنه والجماعه ومن حصر الكفر في الاعتقاد فهو جهمي جلد بمعنى ان هذا المذهب ليس مذهب اهل السنه والجماعه كما يدعيه البعض بان الكفر إنما يكون كفر الاعتقاد بحسب لا لا يرد كل من كفر بعمله أن يقال لانه لم يؤمن بقلبه قل لا إذا فعلنا ذلك حينئذ اخرجنا قول اللسان عن ان يقع الكفر به وأخرجنا عمل الجوارح والأركان عن أن يقع الكفر به وهذا باطل باجماع اهل السنه والجماعه لان الكفر كما عرفه ابن تيميه رحمه الله تعالى هذه فائده كما عرفه ابن تيميه رحمه الله تعالى الكفر ضد الإيمان او شيء تقول الكفر نقيض الإيمان الكفر في الشرع نقيض الإيمان او ضد الايمان يم بني على هذا التعريف ما هو ان الايمان عند أهل السنة والجماعه ثلاثة أركان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان وهذا محل اجماع بين اهل السنه والجماعه ان الايمان ليس محصورا في الاعتقاد فحسب وليس محصورا في الاعتقاد وقول اللسان بل يجب اضافه عمل الأركان والجوارح وانها داخلة في مسمى الإيمان باجماع اهل السنه والجماعه ولذلك يعبر عندهم على الصحيح بالتعبير وين ذكر شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير خلافا في التعبير في اللفظ قد اخذ منهم أو منه بعض من ارادا أو في نفسه هوا شيئا مما يخالف عقيده اهل السنه والجماعه يعبر عنه بأنه اما أن يقال شرط صحه للإيمان واما أن يقال بأنه ركن كلام في عمل الجوارح والاركان هل هو داخل في مسمى الايمان او لا ليس ثم خلاف بين أهل العلم اهل السنه والجماعه أنه داخل في مسمى الإيمان وجه الدخول هل هو شرط ام أنه ركن ثم تعبيرا هنا الخلاف لفظي ليس خلافا جوهريا بين اهل السنه والجماعه الخلاف لفظي لماذا لان الثمره المبنيه على القولين أن زوال عمل الجوارح كله ناف للايمان لانك إذا قول شرط صحه صار ماذا كالطهارة بالنسبة للصلاه هو خارج عنه لكنه لا توجد الصلاه الا بوجود الطهارة اذا على هذا القول هو خارج لكنه ينتفي الإيمان بانتفائه من قال بأنه ركن هذا واضح والركن جزء ذاتي وشرطه خارج حينئذ من قال بانه ركن اذا هو داخل داخل ليس كالطهارة بل هو كالفاتحة والركوع والسجود والتشهد الاخير حينئذ نقول هو ركن على الصحيح وليس بشرط لأننا لو سلمنا بانه شرط لو وافقنا ليس داخلا في مسمى الايمان والصحيح انه داخل في مسمى الايمان حينئذ الايمان ثلاثه اركان يكون بالقلب الاعتقاد ويكون بقول اللسان ويكون بعمل الجوارح والاركان الكفر نقيضهم بمعنى أن الكفر يكون بهذه الدرجات الثلاث قد يكون بالاعتقاد فحسب ولو لم يصاحبه قول باللسان او عمل بالجوارح والاركان فمن اعتقد بقلبه عدم اهليه النبي صلى الله عليه وسلم للنبوه ولم ينفذ ب بلسانه ما حكمه ما حكمه كافر تبي بعض الاشياء اذا تردد فيها الشخص يخشى عليه فانتبه يعني بعض المسائل قد يقال فيها بانه من لم يكفر الكافر فهو كافر في بعض المسائل ليست قاعده مطلقه هو الكفر المجمع عليه اذا إذا اعتقد بقلبه عدم اهليه النبي صلى الله عليه وسلم للنبوه حينئذ كفر ولو لم يلفظ بذلك كذلك اعتقد عدم وجوب الصلاه الخمس أو عدم وجوب احدى صلوات الخمس اعتقد بقلبه فقط ولم ينطق بلسانه بل قد يكون صلى مع الناس أو نطق بلسانه لكنه كذب حينئذ نقول هذا كافر مرتد عن عن الاسلام لماذا لوجود الكفر بقلبه ولا يشترط فيه التصريح باللسان والعمل ثانيا قد يعتقد بقلبه ثم قد يلفظ بلسانه ما هو كفر قد يكون معظما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يلعنه كفر ولو قال انا ما اريد الا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا القول يعتبر كفرا أكبر وهو مخرج لك من من المله وكذلك سب الرب جل وعلا او سب القران او سب الملائكه هذا يعتبر كفر ولا حتى يعذر بالجهل فيه البت ثالث لو ثالث ما هو عمل الجوارح والاركان لو اعتقد بقلبه وقال بلسانه ولكنه لم يعمل بجوارحه شيئا من شرائع الاسلام قط اعتقد بقلبه معنى لا اله الا الله ونطق بلسانه لكنه لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يفعل خيرا قط ما حكمه ان قلنا بان الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان فهو مسلم فهو فهو مسلم عاد لانه اعتقد بقلبه وقال بلسانه فجاء بالايمان واذا قلنا بان الاعمال شرط صحه او انها ركن حينئذ هذا يعتبر في حكم اهل السنه والجماعه انه كافر مرتد عن الاسلام لماذا؟ لان الاعمال دخيرة في مسمى قد يعبر البعض لانه قد قال ما المراد بالاعمال هنا؟ هل كل الاعمال كل الشريعه؟ لا، ليست كل الشريعه، المراد جنس الإيمان دخلنا في جنس الايمان، ما المراد بجنس الإيمان؟ المراد بجنس الإيمان اما ان يقال بانه معين وإما أن يقال بانه مبهم. اذا قيل بانه مبهم حينئذ يصدق على اي فعل من افعال الإسلام وحصرها بعض في الاركان الخمسة بعد الشهادتين هي اربعه يعني من صلى فقط جاء بجنس الايمان من زكى ولم يصلي جاء بجنس الايمان من صام رمضان ولم يصلي او يزكي جاء بجنس كذلك من حج ولكن الحق الذي دلت عليه الأدلة أن جنس الإيمان أن جنس العمل الذي هو داخل في مسمى الإيمان معين بالصلاه لأن الصحابة قد أجمعوا والاجماع صحيح ثابت ولا اشكال فيه اجمعوا على أن تارك الصلاه كافر مرتد عن عن الاسلام حينئذ نقول الايمان الكفر نقيض الإيمان اذا الكفر بآيات الله وجحد بعضها نقول هنا قد يقال بأن الجحد بمعنى الكفر لكن لا يعمم بان كل كفر لا يكون الا الا جحودا فينظر فيه في محله كل بحسبه قال هنا والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمته وقال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام قال تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه الا يا وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز اذا آيات متواتره ويكفي آية واحدة في إثبات المدلول أن الذين كفروا كفروا بآيات الله تعالى واللفظ عام فيشمل حين الايات الشرعيه ويشمل الايات التي هي معجزات والايات تعم النوعين يعني الايات السابقه في النصوص تعم النوعين شرعيه والتي هي معجزات الانبياء قال الجرير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير قوله تعالى الذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه قال رحمه الله تعالى يقول يعني الله عز وجل والذين كفروا بادلتنا واعلى وحججنا من الكتب والرسل وغير ذلك هم اصحاب المشأمه بادلتنا ادعاء يشمل الدليل الذي يكون حسيا كانشقاق القمر ويشمل الدليل الذي قد يقال بأنه معنوي أو حسي باعتبار الكلام المسموع حينئذ يشمل الايات الشرعيه يقول والذين كفروا بادلتنا واعلامنا وحججنا من الكتب والرسل وغير ذلك هم أصحاب المشامه يقول هم اصحاب الشمال يوم القيامة قوله تعالى والذين كفروا بآياتنا اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال ابن جرير رحمه الله تعالى يعني والذين جحدوا اياتي وكذبوا رسلي وآيات الله حججه وادلته على وحدانيته وربوبيته هذا يشمل ماذا تفسير الجرير دلاله على أن المراد بالآيات النوعين لان قوله ايات الله حججه الحجه قد تكون قوليه وقد تكون فعليه وادلته على وحدانيته وربوبيته وما يدل على الوحدانية قد يكون آيات شرعية قد يكون ايات كونيه كالسماوات والارضين ونحو ذلك وما جاءت به الرسل من الاعلام والشواهد على ذلك وعلى صدقها فيما انبأت عن ربها اذا هذا التفسير القديم وهو عن امام المفسرين أن الايات في الايات السابقة محموله على النوعين الشرعية ومعجزات الانبياء وحمل البغوي رحم الله تعالى الايات في هذه الايه على القرآن قال وكذبوا بآياتنا بالقران وهذا لا يعتبر تخصيصا وإنما يعتبر ذكرا لبعض أفراد العام وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم nara الايا قال الطبري هذا وعيد من الله جل ثناؤه للذين اقاموا على تكذيبهم بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم من يهود بني اسرائيل وغيرهم من سائل الكفار وبرسوله يقول الله لهم ان الذين جحدوا ما انزلت على رسول محمد صلى الله عليه وسلم من آيات يعني من آيات تنزيله هكذا قال ابن جرير يعني من آيات تنزيله ووحى كتابه وهي دلالاته وحججه على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصدق به من يهود بني اسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر به سوف نصليهم نارا اذا هذه النصوص عن امام المفسرين تدل على أن الايات في هذه الآيات محموله على النوعين الشرعيه والمعجزات فالكفار يكفرون بآيات الله سبحانه ويعارضونها بعقولهم الفاسدة وأهوائهم المنحرفه وقوله آيات كذلك يصدق على كل من كفر بآيات الله تعالى ولو بايه واحدة لانه جمع مضاف وإذا كان كذلك حين صدق بتكذيب أو جحد ايه واحدة من ايات الله تعالى فهل يدخل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات ام لا اذا عرفنا بأن الآيات هنا هي الشرعيه والمعجزات حينئذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب به هل هو داخل في هذا الوعيد ام لا بمعنى أن هذه النصوص الكثيره المتضافره في الكتاب هل هي شاملة لمن كذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد يوجد قد يوجد من يقول بانه قراني لا يؤمن الا بما في القرآن ويكذب السنه كلها حينئذ هل هو داخل في هذا ام لا نقول نعم هو داخله لان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله تعالى قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى اذا هو وحي وحينئذ يدخل في في آيات الله تعالى ثم من حيث المعنى المراد بمن كذب بايه الله انه رد الشرع ورد الحق الذي جاءت به الرسل من عند ربهم جل وعلا هناذ من حيث المعنى يدل على أن المراد تكذيب الشرع وإذا كان كذلك صارت العله عامه تشمل الآيات الشرعيه وتشمل الآيات أو الاحاديث النبوية التي هي في حقيقتها وحي والواجب على المسلم وهو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب على المسلم الإيمان الكامل والتسليم التام بآيات الله تعالى تصديقا بها وعملا بمقتضاها لانها وحي من الله تعالى فهي حق لا يعتليه الباطل قال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميل قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره إن الذين جحدوا هذا القرآن وكذبوا به لما جاءه وعن بالذكر القرآن نعم هنا المراد بالذكر القرآن وأسند إلى قتاده كفروا بالذكر كفروا بالقران قال وقوله انه لكتاب عزيز يقول وان هذا الذكر لكتاب عزيز باعزاز الله اياه وحفظه من كل من اراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا من انس وجني وشيطان مارد وقال في قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه المراد بين يديه ولا من من خلفه قال واولى الاقوال في ذلك عندنا بالصواب ان يقال معناهم لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره وتبديله شيء من معانيه عما هو به وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا الحاق ما ليس منه فيه وذلك اتيانه من خلفه هذه فائده لابن جرير رحمه الله تعالى من بين يديه يعني أن يبقي اللفظ على ما هو عليه ثم يحرف المعنى ولذلك قال القران حمل وجوه فيحمله على معنى باطن وهذا قد يكون عند المعتزله والجهميه ونشاعره الماتريديه والصوفيه وغيرهم وأما من خلفه بأن يزيد عليه شيئا من خارج عنه أو شيئا خارج عنه اذا هذه الفائدة أو المساله 9 او 48 والتاسعة 940 أن أهل الجاهليه من شانه ومصفاتهم الكفر بايات الله وجحد بعضها الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء ما أنزل الله على بشر من شيء هذا من صفات اهل الجاهليه وهو انكار الرسالات كلها عدم الإيمان بالرسالات كلها هذا من شانه وصفات اهل الجاهليه وانكار الوحي كله فلم يؤمنوا بوحي الله تعالى ووجه ما أنزل الله على بشر من شيء ما نافيه وشي نكره في سياق النفي فتعم فهي ظاهره في العموم فدخلت عليها من وهي زائده هنا صارت نصا في العموم اذا ما أنزل الله على بشر من شيء انكر جميع الوحي الوحي كلهم سواء ما انزل على موسى عليه السلام او عيسى او على محمد صلى الله عليه وسلم او على داوود او غيرهم من من الانبياء ممن علمنا او لم نعلم ما أنزل الله على بشر من شيء ما أنزل الله شيئا شيئا اصل ماذا مفعول به هذا الاصل ولذلك تع من شيء من حرف جر زائد شيء تقول صله وتوكيد وشيء مفعول به وهو منصوب نصبه فتح مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد هكذا يقرا اذا ما أنزل الله على بشر من شيء افادت هذه الايه ان هؤلاء الكفار انكروا الرسالات كلها ونفوا الوحي كله لماذا لأنهم اعتقدوا أن الله تعالى لم ينزل على بشر ايا كان هذا البشر شيئا البت من من وحيه اذا شيء نكر في سياق النفي فتعم ودخلت من الزائده ففادت التنسيص في في العموم أي إنكار جميع الكتب والوحي أن يكون منزلا على أحد من رسله قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يعني الايه السابقة التي ذكرها المصنف ما أنزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى وما وماعظم الله حق تعظيمه تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير من اوضح التفسيرات ولذاك الذي عنده جلد وان يقرا لا يعدل الى غيرها من الكتب أو والمختصرات التي ظهرت الان وانما يقرا تفسير ابن الجرير وحتى ما يعرضه من القراءات مفهوم وما يعرضه من المسائل النحوية او اللغويه من اجمل ما يكون كذلك تفسير ابن كثير اختبس الكثير من تفسير ابن الجليل ولذلك نعتمدهما فيه في النقل عنهما لانه واضح ولا يحتاج الى بيان بخلاف النسفيون البيضاوي وفتح القدير هذا يحتاج الى شرح قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الايه السابقة ايه الانعام يقول الله تعالى وما ومعظم الله حق تعظيمه اذ كذبوا رسله إليه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وابن الله بن كثير نزلت في قريش هذه الايه نزلت في في قريش واختاره ابن جرير وقيل نزلت في طائفة من اليهون اذا ثم قولان في سبب النزول هل نزلت في قريش خاصة أو نزلت في طائفة من من اليهود قولان واختار ابن جرير وتبع ابن كثير على انها في نزلت في قريش وقيل في في نحاص رجل منهم وقيل في مالك بن الصف الداخلي قال ابن كثير والأول اصح انها نزلت في لماذا لان الايه مكيه هذا اولا واليهود لا ينكرون انزال الكتب من السماء اليهود لا ينكرون انزال الكتب من السماء يعني كيف يقولون ما انزل الله على بشر من شيء انكروا الكتب واليهود لا ينكرون الكتب حينئذنا الأولى أن يرجح بان سبب النزول انما هو نزل في في قريش لان الايه مكيه <تصفيق> واليهود لا ينكرون انزال الكتب من السماء وقريش والعرب قاطبة كان ينكرون ارسال محمد صلى الله عليه وسلم لانه من البشر كما قال تعالى اكان للناس عجبا أن اوحينا إلى رجل منهم ان انذر الناس اذا العجب والتعجب انما كان في كون الرسول المرسل اليهم بشرا وليس, وليس ماذا وليس ملكا وليس ملك ولذلك قال كان للناس عجبا ان اوحينا إلى رجل رجل قص الرجل أن انذر الناس وكقوله تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول وقال ها هنا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قال الله تعالى والكلام لم كثير قال الله تعالى قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس اي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لانزال شيء من الكتب من عند الله تعالى في جواب سلبهم العام باثبات قضيه جزئيه موجبه كذلك سلب عام ما أنزل الله على بشر من شيء ما رد انزل الله على موسى قضيه جزئيه هموس علسه واثبات الحكم هو انزال شيء من ذلك اذا نقيضها ماذا ها. كلية كليه هناك ما أنزل الله على بشر من شيء نقيضها موجبه جزئية موجبه جزئية واضح هذا هذا ابن كثير رحمه الله تعالى فيقول هنا في جواب سلبهم العام كلية عامه ما أنزل الله على بشر من شيء هذه قضية كلية عامه سالبه أو موجبه سالبه لماذا لان قال ما أنزل الله نافيا نقيضها قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى يعني موسى عليه السلام انزل عليه شيء يكفي هذا باثبات قضية جزئيه موجبه رحمه الله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراه التي قد علمتم وكل أحد يعلم أن الله أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس انتهى كلام الرحمن تعالى فالاميون من أهل الجاهليه ينكرون أن يرسل الله رسولا من البشر بل يريدونه من من الملائكه الكتابيون انكروا جحودا وعنادا وحسدا لأنهم كانوا يقرون بإنزال بعض الكتب على بعض انبيائهم كموسى وداود عليهما السلام ومثل هذه الايه قول تعالى عنهم انهم قالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن انتم الا تكذبون هذاك الايه السابقة وما أنزل الرحمن من شيء شيء نكره بالسياق النفي ودخلت عليها من فهي نص في العموم وهي سالبه كليه نقيضها موجبه جزئيه وقد خالف هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما عليه اهل الجاهليه قد امن بجميع ما أنزل الله من وحيه وكتبه على انبيائه ورسله وأمر بذلك بل وجعله ركنا من أركان الإيمان بالله تعالى اذا هم انكروا الوحي وانكروا الكتب وانكروا أن ينزل الله تعالى على بشر من شيء جاءت شريعه محمد صلى الله عليه وسلم مخالفه لهم من كل وجه واوجبت بل جعلته ركنا من أركان الإيمان الايمان بالله تعالى وهذا يتضمن الإيمان بالرسل والملائكه والكتب وغير ذلك قال الله تعالى آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اذا اشهد القول كل آمن بالله وملائكته وكتبه اضافه هنا ضمير عود لله كتب الله من اين جاءت من السماء فهي وحي فهي وحي وقال تعالى قولوا امننا بالذي انزل الينا انزل اليكم والانزال يقتضي ماذا فضل وحي وقال تعالى وقل امنتم بما أنزل الله من كتاب ذلك من الايات الداله على وجوب الإيمان بكل ما أنزله الله تعالى وهذا الإيمان يكون اجماليا ويكون مفصلا الاجمال كان تؤمن أو أن تؤمن بكل ما انزله الله تعالى علمه او لا سواء بلغك خبره في الكتاب والسنه أو لم يبلغك خبره والمفصل أنه يؤمن بالقران المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبالتورات المنزله على موسى عليه السلام والانجيل والزور لاخره لا يعين كل كتاب بلغه أن الله تعالى انزله حينئذ اذا انكره يعتبر مرتدا وبين الله تعالى ما المكذبين من عقاب وفيه تحذير من الوقوع فيما وقع فيه قال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إلى أن قال قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير اذا هذا فيه تحذير انه ذكر الله تعالى العقوبه وبين أحوال المنكرين للكتب حينئذ دل ذلك على ان من وقع في مثل ما وقع فيه حينئذ يحق عليه العذاب كما حق عليهم اذا ما أنزل الله على بشر من شيء فيه وجوب الايمان بما انزله الله تعالى من كتب جمله وتفصيلا 51 قولهم في القرآن ان هذا الا قول البشر يعني ما هذا الا قول البشر اين هنا ما نوعها نافيه والدليل الا اذا جاءت الا بعد ان فهي نافيه ان هذا الا قول البشر بمنزله قوله ما هذا الا قول البشر الا قول البشر وفي بعض النسخ هذا قول البشر والظهر انها المراد بها الايه وهذا مبني على المساله السابقه لانهم اذا انكروا ان ما انكروا كل شيء انزله الله عز وجل فإذا ادعى على كلامهم ادعى مدع بانه اوحي الي حينئذ نسبوه إلى الى نفسي يعني هذه متفرعة عما عم سمع انكروا الرسالات وانكروا الوحي كله فإذا كان كذلك حينئذ التوراه والإنجيل والقران هذه من عند محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى هذا مبني على المساله السابقة فما داموا انهم انكروا الوحي كله فاينهم يزعمون أن هذا القرآن الذي ان هذا القران الذي انزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند الله ولا من كلامه إنما هو قول البشر محمد صلى الله عليه وسلم أو من يعلمه فالاميون حملهم على هذا القول استبعادهم أن ينزل الله على أحد من البشر شيئا وانما استبعد ذلك لانه مثلهم ياكل ويشرب ويمشي بالاسواق ونحودان وام الملائكه فهي من غير جنسهم والكتابيون يعلمون انه كلام الله انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحي وجحدوه عنادا وحسدا قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب هل الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون ان ما جاء به هو الحق كما يعرفون ابناءهم فكما أنهم لا يلتبس عليه كما مر معنا لا يلتبس ابنه بغيره هل يختلط عليه لا يختلط على كذلك لا يختلط عليه أن محمدا رسول من عند الله تعالى وان ما جاء به هو وحي من الله تعالى وهذه الايه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ان هذا الا قول البشر هي التي بسوره المدثر من قوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله ان هذا الا قول البشر. نزلت في الوليد بن المغيره مخزومي احد رؤساء قريش وكان من خبره في هذا مروه العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخل الوليد بن المغيره ثم قصه دخل الوليد بن المغيره على أبي بكر ابن قحافة صحابي صدق رضي الله تعالى عنه فساله عن القران سفهما عن عن القران فلما أخبره يعني ابو بكر خرج على قريش فقال وليد يا عجبا لما يقول ابن ابي كبشه فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون وان قوله لم من كلام الله تعالى يعني كامن صدق بهذا ولكنه اخذه ماذا عزه النفس فلما سمع بذلك النفر من قريش اهتمرو لما سمعوا ان كلام الوليد قال هذا كلام الله تعالى نفروا وارادوا ان يبعدوه عن ان فلما سمع بذلك النفر من قريش يتمروا وقالوا والله لان صبى الوليد لتصبو قريش لن اسلمها تسلم قريش فلما سمع بذلك ابو جهل ابو جهل شام قال انا والله اكفيكم شانه فانطلق حتى دخل عليه بيته على بيت الوليد دخل على الوليد في بيته فقال للوليد ألم ترى ان قومك قد جمعوا لك الصدقه جمعوا له مال فقال الوليد اليس أكثرهم مالا وولدا لسبحا الى هذا المال فقال له ابو جهل يتحدثون انك انما انك انما تدخل على ابن ابي قحافه لتصيب من طعامه فقال الوليد أقد تحدث به عشيرتي يعني أنه يدخل على ابن ابي قحافه على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى والاصل المجانبه وعدم المجالسه لانه مخالف له في ديني فيخشى عليه الفتنه لالا لالا يسلم فقال له تدخل على ابن ابي قحافه لتصيب من طعامه وهذا مسلك ومدخل لهم فقال الوليد اقد تحدث به عشيرتي فلا والله لا أقرب ابن ابي قحافه ولا عمر ولا ابن ابي كبشه قاطعهم مقاطعه كليه وما قوله الا سحر يؤثر فنزلت الايات سابقا وقال قتاده زعم انه قال والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له لحلاوه وإن عليه لطلاوه وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما اشك انه سحر فالاول قال كلام الله ثم قال ماذا انه لسحر ومثل هذه الايه ما جاء في قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين من الذي جاء بي إلى الى الى نزلت هذه في قريش وقال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا اساطير الاولين وقال سبحانه وقال الذين كفروا إن هذا إلا افكون افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الأولين قد كتبها فهي تملى عليه بكرة واصينا اذا ليست من عنده هو تكرها وانما تملى عليه بكرة واصينا قال قتاده في هذه الايه الاخيره هذا قول مشرك العرب يقولون إن هذا إلا افكن افتراه هو الكذب واعانه عليه أي على حديثه هذا وامره قوم اخرون اذا هو يلقن وقالوا اساطين الأولين يعني كذبوا الاولين واحادثهم اذا نسبوا هذا القرآن بعدما ادعوا أن الله تعالى لم يوح إلى بشر شيئا البت نسبوا هذا القرآن الى أنه من قول محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان من تلقاء نفسه او ثم من يمليه عليه قد قال فهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديهم فإن الله تعالى ابطل دعواهم وبين أن القران كلامه حقيقه وسماه كلامه في ايات كثيره وهذا محل اتفاق بين اهل السنه والجماعه خلافا لفرق مخالفه للسنه قال تعالى حتى يسمع ها كلام الله حتى يسمع كلام الله اذا المسموع ما هو كلام الاضافه الى نفسه جل وعلا يريدون ان يبدلوا كلام الله اذن كلام ربنا سبحانه لي فهذا القران الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم انما هو من عند الله تعالى وقال تعالى لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ردا على من زعم ان القران تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من اجن هذا تناقض لانه اذا نسب اختلف في تعيينه على جميع اخلاهه ولا فائده من من ذكره اعجمي يعلم محمد صلى الله عليه وسلم بكلام هو أفصح ما يقال من كلام العرب فكيف ياتي هذا هل يمكن اتاته لا يمكن اتاته متا اذا قال تعالى ردا عليهم قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض ردا على من ادعى انه اثكن وعانه عليه قوم اخرون فكذبهم الله وتوعد الوليد السابق المغيرة بقوله السابق سااوصليه سقر وقال جل وعلا انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيلا من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوث هذا تهديد لمحمد صلى الله عليه وسلم بانه لو زاد كلمة نفعل الله تعالى ما ذكرهم به بل وتحداهم ان ياتوا بسوره من مثله فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين بل بايه وهم عاجزون مع انهم اهل فصاحه وبيان قال تعالى قل اني لتمعه الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا دل ذلك على انه لا يمكن أن ياتى بمثل القرآن ثانية والخمسون القطع في حكمة الله تعالى نقف على هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين